قبلهم من قرن مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وأرسلنا السماء عليهم مدرارا.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 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزي برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وَالسِّيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ مَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَلِّبِينَ قُل لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعَنَّ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 مَن يُصْرَف عنه يومئذ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ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 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ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 ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تقوا فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين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 وقرأ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا مساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على فَقَالُوا يَا لِيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْبَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلٍ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ رقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 وله وللداره الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكربونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وغوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء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 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دار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 من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون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 قل لا أقول لكم عندي خزاء الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه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 ولا تطع ود الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطرده فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء إما أن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكت من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب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 والبحر تدعونه تضرعا وصفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله منجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ قَدْ تَضَيَّعُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْذِرُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضر نُرَدُّ عَلَى آعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُومٌ فَأَخُوَّ الْصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِبْقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَزَرَ أَتَتَتَخْذُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيدُ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 قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون اهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاج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 وكيف تخافون ان اشركتم ولا تخافون ان انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 يهيم على قومه نرفع درجات من نجا إن ربك حكيم عليم وهب له إسحاق ويعقوب هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارود وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطا وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجبت بينهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. لَهُذَا اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين هدى الله فجهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل ثم ذر في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه باركم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 في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على بلهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون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 لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي نالكم الله فأنا تؤمنون فَقُونَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا لَا إِلَكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخر من طلعها قنوان 122. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 123. انظروا إلى ثمره إذا أزمر وينعه إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِدُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَوْهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّ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 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيل قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك مصلف الآيات ول يقول درست ول نبينه لقومه يعلموا اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرقوا وما جعلناك عليهم حفيذا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسحب الذين يدعون من دون الله فيسحب الله عدوا بغير علم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 قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَنفُسَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَلَمْ يَرَوْا وَنَذَرُهُمْ فغيانهم يعمرون صدق الله العظيم أعوذ بالآية من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليه أولئك توكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن رأهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وحي بعضهم إلى بعض زخرفا القول غرورا ولو شاء ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أمتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممتلين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العلي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا من ما ذكر رسول الله عليه وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَضْطَرِرَتُمْ إلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الان والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم علا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الخيال الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لَهٰذَا لَكَ أَلَّمْ يَكُوْنَ رَبُّكَ مُهْلِكًا الْقُرَابِ غُلْمٌ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآج وما أنتم بمعجزين قل قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمْ ذرأ من الحرض والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله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 نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون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 ما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أن ذكرين حرم أم أما اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آه كرين حرم أم الأنسين أم ما اجتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا.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 وأوفوا الكيل والميزان بالقس ت لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعبلو ولو كانا قبأ وبعهد الله أوفوو لَنِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أُمَمٌ وَكُلٌّ يَدْعُو ۖ كُلٌّ يَدْعُو إِلَّا مُسْلِمِينَ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 أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على قام من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لاستبنوا في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزاها إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط محر استقيم دينا يوما ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونُشُكي ومحياي ومماتي بالله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجل وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم وارجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم